و َ ي ر ِ ي ا ل ن م َ غ ْ ض ُ و ب عَلَيْهِمْ و َ ل َ ل ْ ض َ ا ل ِ ي ن أَلَمْ يَرَوْكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أ َ ن هُمْ إِلَيْ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 ل ي َ أ ْ ك ُ ل ُ و ا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا ع َ م ِ ل َ ت ُْ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا ت ُ ن ب ِ ت ُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ سبحان َ الذي خلق َََ الأزواج َْ كلها مما تنبت ُِ الأرض ُْ ومن َِْ أنفسهم ُِِ و َ م ِ ما لا َ يعلمون َُ وآية َ لهم الليل نسلخ ََُ منه ل ن ه ا رف إذاهم َُ مظلمون ِ والشمس ََُّ تجري َِ لمستقر ََُِ لها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 وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلبنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولاهم ي ق ذ ُ و ن إلا رحمة ً منا ومتاع ً ا إلى حين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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ي ن ظ ر و ن إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصنون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذاهم من الأجداد إلى ربهم ينصرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا ت ج ز و ن إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم و أزواجهم في ظلال على ا ل أ ر ا ئ ك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون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 ولقد ََ أضلمنكم ََُ جبلا ِِ كثيرا ً أفلا ََ تكونوا َ تعقلون هذه جهنم َ التي كنتم توعدون َُ ي ص ل و ْ ه ا اليوم ََْ بما َِ كنتم ُ تكفرون َ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشأ ولو طمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشأ و ل م س ْ ن ا ه م على مكانتهم فمستطاعوا مضيهم ولا يرجعون ومن عميره نجسه ن في الخلق أ فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن لهم مبين ل ي ُ ظ ر من كان حيا وحق القول على الكافرين أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما ا فهم لا مالكون وذللنا هذهم فمنها ركوبهم ومنها يأكل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 إنا نعلم ما ي س ر و ن وما يعلنون أو لم ير الإنسان أننا خلقناه ُ م ِ ن ط ف ة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الضم وهي رمين و َ ا ل ْ ي ُ ح ِ ي ِ ه َ ا الَّذِي أَنْشَأَهَا أ َ و َ ل َ م َ ر َّ ه وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِنَ الشَّجَرِ ا ل ْ أ َ خ ْ ب َ ر ِ نَارًا فَإِذَا أ َ ن ت ُ م مِنْهُ ت ُ و ق ِ د ُ و ن َ أ َ و لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له ك ُ ن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر الله أكبر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 والصافات صفة فالزاجرات ز ج ر ا فالتابيات ذكراء إن إلهكم ل واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زين ا ل س م ا ء ا الدنيا ب ز ي ن َ ة ٍ ل ك و ا ك ب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائة أعلى ويقضفون من كل جانب دحورو ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ف ا س ت ف ت ه م أ ه م أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم منطيل ل ا ز ب بل عجبت ويسخرون وإذا َ ذكروا ُ لا َ يذكرون َُ وإذا َِ رأوا َ آية َ يستسخرون ََِْْ وقالوا َ إن هذا إلا صحر مبين ُِ أَإِذا م ِ ت ْ ن َ ا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا إِنَّا ل َ م َ ب ْ ع ُ و ث ُ ن َ أَوَأَبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَتُمْ دَاخِرُونَ فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ي ن ظ ر و ن وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون و َ ح ْ ش ر ُ ا ل ذ ي ن َ ظ َ ل َ م و ا و َ أ َ ز و ا ج َ ه ُ م وَمَا ك ا ن و ا ي َ ع ب ُ د و ن َ مِنْ د ُ و ن ا ل ل ه ِ ف َ ه د ُ و ه ُ م إ ِ ل ى ص ر ا ط ِ ا ل ْ ج َ ح ي م و َ ق ِ ف ُ و ه م إ ِ ن ه ُ م م َ س ؤ ُ و ل و ن مَا ل َ ك ُ م ل ا ت َ ن َ ا ص ر و ن ب ل ه ُ م ا ل ي َ و م َ م ُ س ت َ س ل م ُ و ن و َ أ َ ق ب َ ل َ ب َ ع ْ ض ُ ه م ع ل ى ب َ ع ْ ض ي َ ت س َ ا ء ل و ن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 فأغويناكم إن كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنك ذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما ت ج َ و ن إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين و ل ئ ِ ك لهم رزق معلوم فواكههم مكرمون في جنات ا ل نعيم على ُ ر ر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معيين بيضاء لدّة للشاربين لا فيها غول ولاهم عنها ي ن ز ف و ن وعندهم قاصرات الطرفين كأنهم نبيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض ي ت س ا ء ل و ن قال ق ا ئ ل م ن يقول أ إ ن ك ن َ من المصدقين أإذا متنا وكنا ترابه وعظاما أإننا لمدينون قال هل أنتم مضطعون فطلع ف ر آ ه في سواي الجحيم قالت الله إن كتلت ردين ولولا نعمة ربي ل ك ن ت من المحضرين أفما نحن ب م ي ت ي ن إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أ ذ َ ا ل ِ ك َ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ إ ِ ن َّ ا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ ل َ أ ك ِ ل ُ و ن َ مِنْهَا فَمَا ل ِ أ ُ ن َ مِنْهَا الْبُطُونُ ثم إن لهم عليها لشوبا من حمين ثم إ ن م َ رجعهم ل إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا بهم مُنذرين، فانظر كيف كان عاقبة المُنذرين، إلا عباد الله المخلصين. و لقد نادنا نوح، فلا ن ع م َ المجيبون، ونجئناه وأهله من الكرب العظيم، ونجئناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريتهم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إن ا كذالك نجزي المحصنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إد جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا لا تعبدون أفكن آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين ف ر ا غ إلى آذهتين فقال ألا تأكلون؟ ما لكم لا ت أ و ط ُ و ن ف ر ا َ ع َ ل ي ه م ضربا باليمين فأقبلوا إليه يجفون قال أتعبدون ما ت ن ح ُ و ن والله خ ل َ ك م وما تعملون قال ا بنو له بنيان فألقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي ساهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه ب غ ن ا م حليم فلما بلغ معه الساعة قال يا بني إني أرى في المنام أنني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت إفعل ما ت ؤ م ر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي ا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن ك ذلك نجزي المحسنين إن هذا له و البلاء المبين وفديناه بربح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذالك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذ ر ي ت ِ ا محسنٌ وظالمٌ لنفسِه مبينٌ ولقد م ن َّ ا على موسى وهعون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا م ُ الغالبين و آ ت ي ن ا ه م الكتاب المستبين وَهَدَيْنَا هُمَا ل ص ِّ ر ا ط َ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّكَ ذ َ ل ِ ك َ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْلِيَاسَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أتدعون بعلو وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم ل م ح ض ر و ن إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إ ل ي ا س ي ن إنا كذلك َ نجزي َ المحسين ُْ إنه من ِ عبادنا َِ المؤمنين ُِ وإن َّ ل ُ ط َّ م ِ ن َ المرسلين َُ إذنَجينا ِ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا ع َ ج ُ و ز ً ا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ و َ ب ِ ا ل ْ ل َّ ي ل ِ أ ف ل ا تعقلون؟ وإن يُنسل من المرسلين إذ أ ب ق إلى الفلك المشحون، ف س ا م فكان من المدحظين، فالتقمه الحوت وهو م ل ي ن فلو لا أنه كان من المسبحين، لدبت في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبدناه ب ا ل ع ر ا ِ و هو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون ف آ م ن و ا ف م َ ت ع ن ا ه م إلى حين فاستفتهم أب ربك البنات و َ ه م البنون أم خلقنا الملائ إ ك َ ذ َ ا ذ ا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إ ِ ث ْ ق ه ِ م ْ لَا يَقُولُونَ لَا يَقُولُونَ وَلَدَ ا ل ل َّ ه وَإِنَّهُمْ ل َ ك َ ا ف ُِ و ن َ أ َ ص َ ف َ الْبَنَاتِ عَلَى ا ل ْ ب َ ن ِ ي ن مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ م ُ ب ِ ي ن فأتو َ بكتابكم ُِ إن كنتم صادقين. الله.